اللهم اخفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقول الله تعالى الله ترجع الأمور الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياته يأتي ربك أو يأتي او ياتي يا او يأتي بعض او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسي يوم بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم الايه ويوم ويوم تشقق السماء احنا ماشي ويوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا نعم جزاك الله خير وانا في الوسطيه عليكم السلام ورحمه وبركاته هنا في وصلنا في الوسطيه ما زال الامام ابن تيميه يبين لنا ردا على أهل البدع والضلالات في الذين ينفون او يحرفون الكلمه عن مواضعه بعد إثبات صفات الله جل في وهو الكلام على صفات صفات الله الاختياريه وهو الكلام على صفات الله الاختيارية فيبين بانها من الكمال ومن الجلال والبهاء والعظمه وان الله جل, جل في علاه له الصفات صفات الفاء الافعال الله جل في علاه هذه الصفات صفات الافعال يتصف الله بها احيانا ولا هذه الصفات يقولون لا صوت في صوت في صوت وان هذه الصفات ثابته لله جل في علاه بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه فلا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل فإن عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وما ثبت بإجماع الأمة لأن الإجماع لابد أن يكون مستند له مستند من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف وعند النفي ليس, ليس بتعطيل ومن غير, ومن غير تعطيل هذا أصل أصيل هذا الباب لا بد لنا الانتباه اليه دندن حوله دندن حمله حوله الامام تبيانا لاعقيده السلف وردا على عقيده على عقيده الخلف التي فيها فيها من التحريف وهو وان وان زعموا لأنه تحريف الكلم عن عن واضعه يقول الله على هل ينظرون الا اياتهم الله في ظلال من الغمام والملائكه يعني الملائكه ياتون في ظلال من الغمام في في ظلال من الغمام الظل الظلال جمع ظل وهي كل ما سترك أو أظلك قال من الغمام من السحاب الأبيض الرقيق من السحاب الابيض الرقيق سمي غمام لانه يغم أو يستر قال هل ينظرون الا اياتي هم هنا في قوله هل ينظرون الا اياتي هم هنا صيغه الاتيان لله دل في اوله صفه ثابته لله جل في علاه على ما بجلال الله وبهاء الله وعظمه الله ليس كمثله شيء اذا ياتي ربنا نعم ياتي ربنا كما انه يهرول كما ان رب أن ربنا يهرول قال ومن اتاني من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا قال ومن اتاني يمشي اتيته هروله ومن اتاني يمشي اتيته هروله فالله جل علاه ياتي وإتيان, وإتيان الله يليق بجلال الله وعظمه الله سبحانه جل في علاه فنذبت الصفة كما اثبتها له نفسه كما اثبتها لنفسه سبحانه جل في علاه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال قال هنا هل ينظرون الا اياتهم الله وهذا توقيت ايان الله هنا ليس في كل وقت ايان الله هنا هو وقت القضاء فصل القضاء يوم القيامه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فبرز الله الواحد القهار ياتي هنا الله ياتي الله ياتي الله في علاه ليفصل القضاء ليفصل في القضاء هنا قال الا ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وايضا ملائكه هنا في قوله والملائكه ياتون يعني في ظله من الغمام المقصود هنا الملائكه ياتون الناس ويحطون بالجن والانثى في في, في, في, في, في, في, في فصل القضاء ويأتي الله للفعلاء ليقضي بين, بين العباد إتيان يريق بجلاله وجماله وكماله وعظمته إتيان لله لله أجل فعله فهو ثابت لله ولذلك داء في بعض الآيات الأخرى قال قال الله على هل ينظلون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر قضي الأمر يعني فصل الله في القطاب وانتهت الدنيا بأسرها بعدما جعل الله لهم في الدنيا العمل بلا حساب يبقى أنهم يرجعون إلى ربهم جل فعلا فيكون الحساب بلا, بلا عمل كما قال ابن طالب اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وعلى كل إنسان أن يتدبر امره فإنكم جميعا بين هذا الله موقفون وعلى أعمالكم مجزيون وسيعلم الذين الظالموا أي منقلب ينقلبون فالإتيان لفصل, لفصل القضاء بين العباد والإتيان هنا خاص يوم القيامة هذا الاتيان خاص بيوم القيامة في قولها لينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أتون أيضا والملائكة مقودها الأمر تم إهلاك الكفار وقودها الأمر وإلى الله ترجع الأمور يعني تصير الأمور الأخيرة لله جل فعلا يوم ينادي الله جل فعلا أنا الملك أنا الملك أين؟, أين الجبرون أين المتكبرون ويقرأ ويقول سبحانه جل فعلا لمن الملك لله الواحد القهار فيأتي الله للفعلاء يفصل بين العباد حين نشتد القرض للهم الخضل ويستشفعون ويتوسلون بكل نبي من الأنبياء وهو يقول اللهم سلم سلم نفسي نفسي ثم بعد ذلك يكون الأمر إلى رسول الله فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفصل الله في القضاء أو يقضي الله للعلى بين العباد وقد قال بعض العلماء في قوله للفعلاء والملائكة قد يكون هنا المقصود والملائكة هنا أن الملائكة تأتي تقبل الأرواح يعني اتيان الملائكة هنا هو محتمل لإتيانهم لقبض لقبض الأرواح وأن يكون نزولهم أي أيضا يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاك الكفار ويكون اتيان الله فقط في يوم القيامة فأتيان الملائكة قد يقول في قوله إلا يأتيهم الله في ضلع من الملائكة في ضلع من الغمام والملائكة فيها لفتة عظيمة جدا هنا كيف هي تدبروا الآية وقتوني باللفتة فيها قال هل ينظرون إلا أن الله في ظلم من الغمام والملائكة وهنا والملائكة عن ليس ليست الظلم من الغمام وأيضا والملائكة بل القراءة والملائكة والملائكة يعني يأتون في ظلم من الغمام فيها لفتة ما هي اللفتة لو استطعتم أن تفهموها والله عرفت القضيه ري... يعني اذا اذا علمها الاخوه س... سيدخلون عليا سرورا كبيرا ما في تيم غن راح الملائكه ان تاتي ممتازه لكن ليست هي رد على شاف قول المدعي الملائكه طبعا كيف ذلك ما هو خلاص ثبت الملائكه العطف يقتضي المغايره جيد ما زلت انتظر ما زلت انتظر طيب هنا ممكن اللافتة في ذلك نعم لا لا. في ذلك بان الله تعالى يبين لنا لنعقل عن الله مراد الله كانه قال لابد أن تثبتوا الاتيان والاتيان معلوم لديكم الملائكه ياتون كنت هتقول من باب ان هو هذا طما اثبت ما ممتاز ممتاز هذه الفائدة الثانيه دي الفائده الثانية. <تصفيق> فإذا الأولى نوع كأنه بيّن لكم أن مسألة الإتيان قد يعلم الإتيان يعلم من إيش إتيان المريك فكأنه كما قال إمام مالك الألستواء في اللغة معلوم فيقال هنا الإتيان في اللغة معلوم لسيامه أن خلق من خلق الله يأتون أنتم تأتون ولذا كما نقول أن أنك لو أتيت الله تمشي وأتاك هرولة أنت تعلم ما معنى الهرولة ولا يستلزموا التساوي في هذا الباب لكن هنا عندما نريد أن نعلم مراضي الله جل في, في هذا الباب يكون الأمر على أن إتيان الملائكة إشارة اشاره لنا لنعخل بأننا نزبط الإتيان لله رفع لها وإن كان ليس كمثله شيء هو إتيان يليق بالجلالي وكمالي لكن أصل الإتيان لابد لهمنا المساواة في هذا البال لابد والاشتراك في الاسم لا يستطيع أن تساوي في المسمى لكن لابد في قدر مشترك فهنا لما قال والملائكة كانهم قال فالأذهان تستحضر إتيان الملائكة ستأتي الملائكة ولها إتيان. وإتيان. إتيان يريق بالملائكة. لكن أصل نعم. إتيان معلوم. وإتيان لا نعلم كثاب. ما هو هذا؟ وغاب عنا لكن هو إتيان يريق بالملائكة. وهذا مخلوق. مخلوق. فإذ هنا معلوم على أساس أنه يخاطر بما بما نعلم. وأن الإتيان إتيان في لغة معلوم ولكن كيف مجهول. يريق بجلال الله وبكمال الله سبحانه جل في علاء. لذلك عن نقول إذ بات الإتيان. والقدر في المشترك. إذ بات الإتيان أنه في اللغة معلوم. وإن كان كيف مجهول فإننا نقول نثبت الإتيان الإتيان في لغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه والسؤال عنه بدعة استعظم ذلك أهل البدعة والضلالة وقالوا إن قلتم يأتي إذا انشبهتم الخالق بالمخلوخ قلنا أنتم بفكركم الضال المعضل هو الذي وصل إلى ذلك ولو تدبرتم قول الله جل فعلان ليس كمثله شيء لا وقفتم عنده وأيضا النبي قد قرأ قول الله لفعلها إلا يأتيهم الله في ظلر والصحابة, والصحابة الكرام قد قرأوا هذه الآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلر من الغمام إذن الله قال بذلك والرسول بلغ عن الله وأيضا الصحابة قرأوا ذلك وقد علموها على وجهها ولم نرى أحدا من الصحابة أولى أو فسر بالتأويل الذي يقال به المجاز بالحسب كما سيأتي لم نرى أحدا فعل ذلك ولم نرى أحدا من الصحابه فهم مدارك اذا الاصل في هذا الباب ان نثبتها لله جل في علاه لان النبي قد اثبتها ولان الصحابه قد اثبتوا ذلك لله جل جلا في علاه على وجهها بلا تحريف بلا تمثيل ولا ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير وايضا في قول الله جل في علاه هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه فانظر انظر انت الان في غير ايه في غير ما ايه من كتاب الله عندما ذكر الاتيان جعل أيضاً هذه الملائكة وهذا تقريب الأمر للزهن الذي تعلم بأن الله يخاطبك بما تعقل لا بشيء هو مبهم أو شيء غير مراد ظاهره كما قال أهل البدعة والضلالة فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيها ربك أو يأتيها بعض آيات ربك شوفوا انظر هنا أيضاً فيها لفتة أخرى كما قلنا في الاشتراك هنا في هلافت أخرى جميلة جدا قال هذاні هل ينظلونprof томائهاٌ أوليكاً أو يأتيها ربك أو يأتيها بعض آيات ربك هنا هذه الآية أوضح تفسيرًا هل ينظلون إلا أن تأتيها من الملائكة للإهلاك لأن إتيان الملائكةower فقط أوليكية كما قال الله Andrejala يوم النازل الملائكة بولون حجراً للمجرمين حجراً محجوراً يعني تنزيب الملائكة فيها قبض الأرواح قال او يأتي ربك هذا لا يكون الإتيان من ربك الإ étéان من رب الا يوم القيامه لفصل القضاء يبقى الملائكه قد تاتي لقبض الارواح هل ينظرون الا تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك او ياتي بعض ايات ربك يقصد ببعض, ربك. يقصد ببعض الايات هنا هي طلوع الشمس المغربه يقصد بس مش يقصد ببعض الايات هنا هي طلوع الشمس من مغربها حين قال الله تعالى يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لكن هنا لفتة عظيم أيضا أريدها في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيها من ملائكة أو يأتيها ربك أو يأتيها بعض آيات ربك ما في اسرعوا بالله عليكم حتى اصلي انا المغرب والجمعه وقصوى وارتاحون بعد الشيء ان هذه ثلاثه تقبل فيها التوبه كيف ايتيان الملائكة لو شهد الملائكة التوبة لا تكون ايتيان رب ده القضاء ممتاز ممتاز يا لكن ليس فيه لكن ممتاز ممتاز انا اريدها عقديا يا سلفي انظر فيها سلفي عقديا مثل كيأتي كي بها مسألة الرؤية من القيامة بعيدة شوية وممسددت الشيك في الاسم يا استاذي من الشيك في الوصف يعني في المسمى في المسمى جيد جيد لكن ليس هي طيب بشرت انا قال حس اتو اجزاك من الخير لا لا ليس ولا واحد اتى بالاجابه شوف هنا هل ينظرون الى أن تاتيه الملائكه ربك ويأتي, بعض وياتي ربك هذا بعض ايات ربك يمكن تامل اقرب يا دكتور تامل اقرب واحد هو ذكر اتيانا للملائكه واتيانا لله واتيانا للشمس صحيح ولا لا ليه بعض ايات الله ده الفعلها طب هنا في الاسم اتيان اتيان اتيان تساوى في اسمه الان واختلفوا في ايش رد على اهل يد الله فوق قائدين لله يد لزيد يد ولعمر يد صحيح وللقرد يد وللأرنب يد وللفيل يد والأيدي كلها اهو استوت في اليد لكنها اختلفت في ايش اختلفت في المسمى. لا يستلزل أبدا التساوي في المسمى فإذا لابد لابد من, من, من النظر هنا حتى في الآيات ردا على هذا البدع ردا على هذا البدع نقول هذه الجانب لا تستلزم التساوي حال من الاحوال لا تستلزم التساوي حال الاسم التساوي في لا يستلزم التساوي فيه في المسropri فان, فإن اتين الله اتين الله يريق بجغال الله واتين الملائكة يريق بالملائك واتين الشمس ايضا لها اتيان انها تأتي بانها تخرج من المغرب هذا اتيان الملائكة فالاتين مع التساوي اتيان اتيان اتيان واختلف ايضا في المسما وفيها ايضا اثبات اتيان الله دل جلى في جلى في ببعض الايات الشمس إذا اذا طلعت لانفع نفس ايمانها لم تكن امنه من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا وفي قوله كلا اذا دكت الارض دكا دكا وهذا يوم القيامه وجاء ربك والملك صفان صفا وجاء ربك أو اثبت المجيء واثبت الاتيان اثبت المجيء واثبت المجيء والإيتيان والمجيء والإيتيان أيضا سبتان لله جالي فعلها أين متى؟, متى يوم القيامة لفصل القضاء قضي الأمر وإلى الله ترجع ترجع الأمور فقد جاء الله جالي فعلها بعد زلزلة الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أبارز الله الواحد القهار فيكون جاء ربك والملك صفا صفا يعني لفصل القضاء والملك صفا صفا يعني يحوطون بالجني والإنس لأن اتيان الملائكة في ضرع من الغمام للإحاطة بالجني والإنس قال يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل وهذا يوم القيامة تشقق السماء وانفطار السماء انفطار السماء انشطارها وتناثر النجوم وبعثرة كل الجون وأيضا أن تكون الجبال الشاهقات تتمر كمر, كمر السحاب حتى تصيد كثيفا مهيله وهذا كله يوم القيامه ونشوف بالغمام يعني يخرج منها السحاب الأبيض الرقيق لانه ياتي ياتي الله في ظل من الغمام وتاتي الملائكه في ظل من الغمام لفصل القضاء طيب إذا اذنتنا الله الى فعل اتيان هو ثابت لله كتابه كيف نعبد بالله الذي لا فيؤله قلنا اتيان الله الذي لا فيؤله ومديح خاص بيوم القيامه والاتيان اتيان خاص بيوم القيامه ولا يمكن ان يتعبد المرء لله بالعبادات الصفه الا بحسن اعتقاد بالاثبات هذا اول شيء الحسن بالاعتقاد, بالاعتقاد بالاثبات والثاني هو ان يستعد المرء لهذا اليوم العظيم المهيد ان يستعد المرء لهذا اليوم المهيب العظيم وهو يوم القيامة وهو يوم فصل القضاء كل نبي يقول اللهم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم, اللهم سلم،, سلم. <تصفيق> ويستشفعون حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيفصل الله ذلك ولا يقبل الشفاعه ويقضي الله بين بين عباده يقضي الله بين بين عباده اهل البدعه والضلاله اهل ازاي هم اقسام ثلاثه نعم فهي على ثلاثة قوم ينفون الصفات نفياً تاماً ينفون الإتيان نفياً تاماً هؤلاء هم الجهمية الذين كفرهم كثير من العلماء وقوم يحرفون الكلمة عم مواضع يدعونه تأويلاً هم يحرفونه عن عم مواضعي ويدعونه تأويلاً فيقولون يأتي أمر الله يجيء أمر الله وأيضاً عندهم في تأويل أيضاً تأتي الملائكة يجيء الملائكة يجب أن تفعل فلوس تقديد في يدك يجيء الملك يأتي, يأتي الملك طبعا هنا, هنا كلام باطل من كل وجه أولا هو مخالف لكتاب لظاهر الكتاب مخالف لظاهر السنة ومخالف لجمعه للسنة والجمعه والكلام عليهم في هذا نقول أأنتم أعلم أم الله أأنتم أعلم أمر رسول الله لبعيدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه البيان لو كان المسألة كما قلتم أنتم أنها مجاز بالحز والتقدير يأتي أمر الله أو يجيء الملك فلا بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا والاصل عدم التقديس والاصل عدم الحذف والاصل ان انه يحمل على ظاهره فا اين التي حملتكم على على ما قلتم والسياق محكم يثبت مجيء الله جل في علاه وقال ياتي ربك فادار الفعل لله جل جل في علاه يعني لا استقيم ان يقال ياتي امر ربك الفصل بين الفصل بين القضاء لا يجوز محال من الأحوال القول بهذا لانه قول على الله بلا بلا علم وايضا في قوله يجيء يجيء الملك اذا في قوله الا ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكه يقول الا ياتيهم الله يعني الا ياتهم ملك الله في ظلم الغمام والملائكه هل يصح هذا الكلام كلام كلام سمج جدا لا يمكن ان يقبل في هذا ولو قول ان ياتي الله في ظلا من الغمام يعني يحتاج الى ظلال من الغمام فيأتي طبعا الله تعالى لا يحتاج لشيء كل الخلق يحتاج إلى الله لفعله لكن هل الأمر ليأتي الأمر يأتي في ذرع من الغمام والأمر ما يأتي إلا يوم القيامة فقط سبحانه رب العظيم الله يأمر بما شاء وقت ما شاء سبحانه وجل جل في, في علاه وهذا تحريف للكلم عن موضعي وأنا فصلت الرد عليهم في غير موضع من كتب السلف فنكتفي هنا بالكلام عليهم في الرد عليهم بأنهم خلفوا الكتاب والسنة وخلفوا أجمع الأمة بل خلفوا المعقول خالفوا المعقول بقولهم لان الذي يجيء هو الأمر والأمر أمر معنوي كيف يجيء او يجيء الملائكه هذا باطل هذا هذا باطل فقط الفؤاد المصطنع من الصور اثبتوا صفات اختياريه لله جل في علاه ردا على اهل البدع اتيان الله لفصل القضاء ترعى الشمس المغرب من أهم علامات الساعة الملائكة خلقهم من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون